اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحتب الإنسان أن لن نجمع عظامة أيحتب الإنسان أن لن نجمع عظامة بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بنانه بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليصجى أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر القمر. وَخَسَفَ الْقَمَر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ يَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيْنَ إلا لا وزر إلى ربك يوم المستقر إلى ربك يوم المستقر ينبأ الإنسان يوم بما صدم وأخر ينبأ الإنسان ما قدم وأخر بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة. بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة. ولو ألقا معاذيره ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فات تابع القرآن فإذا قرأناه فاتبع أنا ثم, إن ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة, الآخرة, الاخره وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ الى ربها ناظره إلى ربها نظرة، ووجوه يومئذ إذ تظن أي يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وون انه الفراق وظن أَنَّهُ الْفِرَاقُ والتفت الساقُ بالساق وَالْتَفَتِ الساقُ بِالساقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ إِلَى رَبِّكَ يوم فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى, ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيح أحب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الزكرة والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى